وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة ترن إلى ذلك أنه عند المالكية أن الهدي يشترط فيه أن يعرف به أي يوقف به في عرف وذكرنا بأن هذا كان في السابق والآن يتعذر وأن الرعاة والتجار يقومون بدل من الحجاج فيعرفون الهداي ولكن كلمة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الهدي ما قلد أي يتعين الهدي إذا كانت عندك ابل وأنت تسوقها ولم تقلدها فإن لك أن تختار منها ما شئت وأن تغير أما إذا اخترت واحدة من القطيع بدنه من مئة أو شاتا من ألف قلت هذه هدي وقلتها لا يحب لك بعد ذلك أن تغيرها لأنها تعينت بالتقليد هذا كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا قبل أن تقلدها لك أن تغير وتبدل ولك أن تستبدلها بغيرها وإن ماتت قبل التقليد أنت تأتي بغيرها بخلاف ما إذا عينت وقلدت فإنها دخلت في حكم الهدي وخرجت من ملكك انت وهذه فائدة التعيين كما يقولون